Bismillah. What? Są to książki, I oh. Szpicie w إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشه الراس. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ولا يحب لا يأكله إلا الخاطر en فَأَضْنَيْنَهُ <تطعنا> كُلُّ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أحد